وَلَا يَسْتَعْجِلُونكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَصَ مِنْ قَبْرِهِ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى عِلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَجَزِيلُ الْعَطَاءِ وَلْيَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا لولا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بالقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستغفر بالليل وسارب بالنهار بَأَيْدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ الذي يريكم الضرط خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقاد ويسبح الرحب بحمده والملائكة من خيفته وينشر الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم مجادلون في الله وهو شديد لحاجة